مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ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 hän on perheen perheen سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِإِقْصَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قل يتوفّأكم منك الموت الذي وَكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَاعِذِ الْمُجْرِمُونَ نَأْكِسُو رُعُوسِهِمْ وَلَوْ تَرَاعِذِ الْمُجْرِمُونَ ربهم ربنا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا فرجعنا نعمل صالحا اننا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم ولكن حق القول مني لأملا أن نجهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم Inna nesina qum wa duqu adab al khuld bima kun tum ta'aman Inna ma yuminu b ayatil al-ladin ida dukiru biha khuroo sujadam ida dukiru biha khuroo sujadam wa وسبحوا بحمد ربهم مهما يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعاً. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومن ما رزقناهم يوفقون فلا تعلم نفسهم ما أخفى لهم من قرة أعين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 الذين فسقوا فمأواهم النار فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها أقيل لهم عذاب النار وقين لهم ذوق عذاب النار الذي قوته بي تكذبون ونذيقنهم من العذاب ونذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.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 ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون فاعلض عنهم وانتظر One Tadir in